وكذلك في سائر من يستي إليك معروفا ويستي إليك نعما فأنت تعترف له باعتباره وسيلة وسببا وإلا الأصل هو الله عز وجل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئه فإن لم تجد ما تكافئ فادعوا له ولم يشكر الله من لم يشكر الناس كما في الحديث الثامنة والاربعون الكفر بآيات الله هذه كلمة عامة كما هو معلوم وكما قلنا أراد الشيخ يعني ذكر كل ما يتميز به أهل الجاهلية سواء كان أمراً ظاهراً واضحاً كعموم الكفر بآيات الله أو كان من بعض الدقائق الأمر وتفصيلاتها التاسع والأربعون جحد بعضها يعني كأن لولا الكفر بآيات الله بالكلية وهذه جحد بعضها ولم ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل ولا تعليق الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء يعني إنكار الرسالات السماوية وجحدها وهذا أحيانا قد يأخذ أشكال كثيرة قوله ما أنزل الله على بشر من شيء استبعاد نزول الوحي على من يصطفيهم الله عز وجل لرسالاته وقد يكون من جهة أخرى كما يذكر الفلاسفة ويذكر بعض المتكلمين في هذا الباب ومثله ما يقوله أيضا بعض أهل حضارة المعاصرة من قولهم من الأنبياء مصلحون اجتماعيون يعني ينكرون الوحي وعلاقة الرسل بربهم وما يتنزل عليه يقولون مصلحون اجتماعي ولهذا ينظرون لها على أنها أمور مرت في التاريخ وأنها اجتهادات بشرية قال بها هؤلاء ولا يعد الأمر أن يكون اجتهادا بشريا قصد هذا الرجل من ورائه إصلاحا بقطع النظر أن يكون أصابا واخطأ هذا نوع من قولهم ما أنزل الله على بشر مشي ومعنا أسف أن, أن هذا أيضا مدون في كتابات المعاصرين إلى حضارة المعاصرين وبخاصة العلمانيين والشيوعيين ينظرون إلى الأنبياء على أنهم مصلحون اجتماعيون ولا على قتلهم بالوحي وذكر ذلك الفلاسفة قبله وهذا داخل في قوله ما زال الله على بشر من شيء ينكرون الرسالات الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر يعني إنكار هو قريب مما هو متولد عن المسألة السابقة إذا أنكروا الرسالات كلها وأنكروا الرسالات كلها أو أنكروا أن يكون الله عز وجل ينزل على بشر كتبا و آيات فهذا نوع منه ومتفرع عنه وهو حينما أنكروا أن يكون ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن وحيا من الله عز وجل وأنه ليس كلام الله وإنما هو قول البشر فهذا متفرع عن المسألة السابقة قال الثانية والخمسون القدح في حكمة الله هذا متفرع عن الاحتجاج على الله وجهه القدر ومعارضه الله بقدره كل ذلك يدل على, على إنكار حكمة الله عز وجل وهو دليل على أصل الإيمان عندهم بالله عز وجل وأنه ليس مستقرا على وجه المطلوب ولهذا يكون عندهم من الجرأة على أن يعترضوا على حكم الله عز وجل وحكمته وهو أيضا متفرع كما قلنا عن الإيمان الحقيقي بالله عز وجل وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه له تمام الملك وتمام القهر وتمام علو القدر سبحانه وتعالى فلو استقر هذا في النفوس لما كان ذلك الاعتراض على حكمة الله عز وجل أو القدح فيها تعالى الله عما يقولون علو كبيرا صلى الله وسلم على خير خلقنا بينا محمد وآله وصحبه وسلم نصف من شعبان نرى كثير من الناس يصومون نهار الخامس عشر من شعبان ويقوم يقوموا لله ويأتون بعمره ويكونوا أذكرا إلى آخير فهل لهذا اليوم وللاته فضيلة أما الصيام في شعبان فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان ويصوم كثيرا منه حتى قلت عشر الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من ما كان يصوم في شعبه. أما شاراً كاملا فما كان يصوم إلا رمضان. لكنه كان أكثر ما يصوم في شعبه. كان يصوم كثيراً منها. فصيام شعبان أو صيام كثير منه لا ينكر. ونقل عن الشاعر الله أنه كان وفي المذهب أيضاً ذكر بعض أصحاب المذهب يا محمد أنه يصوم النصف الأول من شعبان ولا يصوم النصف الثاني حتى لا يكون مختلطا برمضان أو نحو ذلك. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم حينما نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين مفهومه أنه لا مانع أن يتقدم رمضان بخمسة أيام وعشرة لأنه يزول اللبس لأن التقدم بيوم أو يومين قد يكون من باب التعجل أو من باب يعني أن يصوم يوم الشك وما صام يوم الشك فقد أصاب القاسم أما تقدمه بأيام مثلا أن يصوم من عشرين شعبان مثلا يدل المفهوم ويدل عنه لا مانع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصوم من شعبان فالصيام مشروع لكن بقي يوم الخامس عشر إذا كان يصوم اليوم الخامس عشر على اعتبار أنه من أيام البيض فلا مانع أيضا كذلك كما يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر من شعبان كما يصوم غيره من أيام البيض في الأشر الأخرى سواء الرجل أو جماد الأولى و أو الثاني أو ربيع أو صفر أو ربيع أو الآخر محرم أو شوال فلا مانع إذا كان بهذا النظر أما أن يخص اليوم الخامس العشر بذاته فقط هذا هو محل النظر أما أن يصومه كما يصوم شعبان أو يصوم كثيرا من شعبان فلا مانع أو يصومه على أيام البيض فهذا لا ينكر أما تخصيص الخامس عشر يخصص ويحتاج إلى دليل، وإن نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخصونه، نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخصونه ليت النصف من شعبان ويوم النصف بي بي بي بي في الصيام، بالليلة وبقيام أيضاً، ولكن هذا يحتاج إلى، لأن في أحاديث، لكن هذه ضعيفة كما ذكر بالرجب ويقال أن هذه ضعيفة، وهذا الباب أولى فيه الإتباع والاستناد إلى أحاديث. وبخاصة الباب عبادات العصف عبادات التوقيف لكن عموم صيام شعبان مشروع وأيام البيض كما قلنا مشروعا لكن ليلة النصف من شعبان تحتاج إلى يعني مزيد نظر في الأدلة الضحك والتعجب لله تبارك وتعالى فهي قسم نضعه في السبات من صفات الأفعال من صفات الأفعال في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى وقال من تقرب إلي شبرا تقربته إليه ذراحا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باحا هل نستطيع أن نستعمل هذا الحديث على صفة الأفعال الله تبارك وتعالى وكذلك قوله هو على عيني هل نستعمل هذه الآية على صفة العين لله تبارك وتعالى لا فيما يبدو الله أعلم في الحديث الأول من تقرب إليه شبرا فقربته إليه ذراعة المقصود هو ليس والله أعلم فيما يبدو القرب وإنما قد يكون القرب المعنوي بخلاف النزول النزول حقيقة أن الله ينزل حقيقة لكن هنا لأن, لأن نفس قرب العبد إلى ربه هو قرب معنوي فهذا مقابله فهذا مقابله, فهذا مقابله ومن هو أيضا حديث أقرب ما يكون عبده ربه وهو ساجد فهو قرب من حيث قرب قرب القلب وقرب الإجابة إجابة الدعوة والقرب من حيث التخلي عن أمور الدنيا وعن شواغلها هذا هو الذي يظهر الله أعلم أما قولنا تعالى تصنع على عيني هذه قد يعني ولا أن إثبات العين أيضا هي لله حقيقة كما دلت على النصوص لكن قد لا يكون منها هذا لأن حرف الجر هو الذي يحدد المعنى فمثلا في قوله تعالى تجري بأعيننا يعني برعايتنا لأنه لم يقول تجري في أعيننا ينبغي أنه لاحظ أما لو كان تجري في أعيننا قد يقال هذا ولكن لا كما هو تجري بأعين يعني برعايتنا وإلا العين مثبتة لله عز وجل من نصوص أخرى وليس من هذا وهذا لا يمنع أن يكون نص يدل على شيء ونص على آخر كما في قوله تعالى أولا دروا خلق لهم من معاملة أيدينا والسماء بينها بأيدي والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة هذا معروف واذكر عبدنا داود ذا دا الأيد بمعنى القوة فهذا غير هذا ومن هنا تعالى ولتصنع على عيني ما هو الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيره بين قولي فر من المجدون فرارك من الأسد هذا لا تعرض فيه لا تعرض بينها لا عدوى ولا طير يعني لا عدوى ولا طير بذاتها تؤثر بذاتها فالنفي هو أن تكون مؤثرة بذاتها ولكن تكون مؤثرة بتأثير الله فنعم على معنى أن الله عز وجل جعلها علامة وسببا لحصول كذا وكذا فهذا لا مانع منه ومنه أيضا فر من المجدون فرارك من الأسد اعتبار أنها بتأثير الله عز وجل وبقدرته ولو شاء لسلبها تلك القدرة ولهذا يروى أن خالدا ابن الوليد احتس السم ولم يضره بينما الأصل أن ما يحتس السم أنه يقتله كما أن السكين تقطع السكين تقطع والنار تحرق هذا من عند الله عز وجل ولكن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام أعزال صفة التحريق عن النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبعال وكذلك السكين حينما أراد أن يذبح ابنه لم تذبح ولم تقطع بينما الأصوأ أنها تقطع فإذا في قوله لا عد ولا طير يعني بذاتها وإنما بتأذير الله وفر من مجدوم على اعتبار أنها أسباب جعل الله عز وجل ونصبها تدل على أو تؤدي إلى ما وضعت له على ما يعرض ضمير في قوله صلى الله عليه وسلم الله خدمة خلق آدم على صورته. حاول كل حال هو هناك من السلب من قال إن صورته أراد أن ترجم الله عز وجل. و في هذا، ولكن أنا يعني في في في نظري الأمر يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، واحتاج إلى أن نراجع المسألة. هل يصح أن ينسى أن ينسى أن الله أنا في قوله صلى الله فنساهم لا، وإنما هذا مجازة. قال تعالى الله لا يضل ربي ولا ينسى لإنما مجازات لهم ومن باب المجازة والعقوبة لهم على ما أحمل أوامر الله عز وجل وهذا المعلم أنه في المنافقين وكذلك يا أيها الذين لا تكونوا كالذين يسوا الله فأنساهم وأنفسهم ولا تكونوا كالذين يسوا الله فأنساهم وأنفسهم إن الله هو الدهر. ما المراد بقوله إن الله هو الدهر هذا لرفض حديث جاء تفسيره في نفس الحديث ان الله هو الدهر. يسب يسوب ابن آدم الدهر عن الدهر يسب ابن آ... يؤذين ابن آدم يؤذين ابن آدم يسب الدهر عن الدهر أقلب الليل والنهار فهذا المراد بأن الله والده الدهر يعني أنه يقلب الليل والنهار هذا هو المقصود وليس الدهر من صفات الله ولا اسما من أسمائه وقال منادات النبي صلى الله عليه وسلم بياء المنادات شرك بالله وقال من حكم بغير ما أنزل الله فكون مشركا لهو النداء حينما يقوم أن يا رسول الله ذلك يختلف على القصد من النداء. إذا كان نداء بمعنى استغاثة وطلب مدد، فهذا شرك ولا يجوز. أما إذا كان على جهة المخاطبة كان يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا ليس ليس نداء بمعنى طلب استغاثة أو عون أو أو مدد، فهذا فيما يبدو يختلف عن هذا حينما يقول قال السلام عليك يا رسول الله. أو نحو ذلك هذا معلوم أنه ليس لا ينادي ليطلب منه ما لا يجز طلبه إلا من الله لأن هذا هو أصل الدعاء وهذا هو أصل الشرك وهذا هو أصل المناداة كما لو قال الشفاعة يا رسول الله أو المدد يا رسول الله هذا هو الذي لا يجوز هذا لدى استغاثة ظاهرة أما لو قال السلام عليك يا رسول الله معلوم أنه ما قصد المناداة التي بمعنى السغاثة وطلب المدد والدعاء ونحو ذلك وهي كان الابتعاد عن مثل هذه الوسائل والدراع والأولى والأحوط لكن تلاحظون أن الأمر يختلف بين هذه وهذا أما من حكم بغير ما أنزل الله فالله عز وجل ذكر عن من لم يحكم أذى الله فعله كله كه من الكافرون ومن لم يحكم أذى الله فعله كلهяти من الظالمون ومن لم يحكم أذى الله فعله كله فسر وقال كثير من السلف أأنه قلو له وليه كله الكافرونон كفرون دون كفر قمل نقرف إلى عبد وغيره لكن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله فهو كافر لجمع المسلمين أو اعتقد ان الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان أو أن حكم البشر أحسن فهذا كافر بالإجماع أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون متأولاً وإما أن يكون أمور أخرى فهذا والذي قال في العلم أن كفر دون كفر وإلى الأصل أن الحكم لله ولا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من أمره ولهذا كان من أكثر الفواصل بين المؤمنين والمنافقين والتحاكم إلى الله ورسوله وإذا دعوا, المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم والحق يأتوا إليهم العنين أفي قلوبهم مرضون أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسولهم ألم ترأي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الضغط وقد أمروا يكفروا فإذا كان على هذا الشأن وعلى هذا النحو وعلى هذا القصد فهذا قد يؤدي الخروج من المله كيف يمكن الجمع بين قولين صلى الله عليه وسلم من أفطر يوم بغيري, بغيري عذرين لم يقضيه وينصام الدهر وبين قوله من استقاء فليقضي لا بين الفرق بين المظاهر لأن قوله من غير عذرين بينما الاستقاء هذا معنى أنه الأصل أن ما الاستقاء أنه معذور قد سنستقي لآلام يجدها وأشياء يجدها في في معادتها وأحيانا قد استقاء من, من غير اختياره كثيرا ما يذرع الإنسان ألقي فيقيء من غير اختياري وما هو هذا حذره ظاهر هناك حديث لا يمكن فهمها إلا بتأويله كقول صلى الله عليه وسلم وعلى حديث المريض ولو زاره لوجدني لو عنده ما القول الصحيح شب ذلك نعم هذه أمور لا أنع من تأويلها كما أن السلف متفقون على تأويل المعية بي بي بالعلم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قالوا معه بعلمه هذا ليس من هذا الباب وكذلك وجدني عنده وكذلك في أيضا في قوله يقول الله عزوجل عبد استطعمتك فلم تطعمني قال لك فأطعمك وأنت رب العالمين قال إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمت ولا ذلك عندي أو في أحدية كثيرة وقال لك فلم تعودني ونحو ذلك فهذه كل أمور الكلام فيها ظاهر إن شاء الله إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة وبدأت في الصلاة بمفردي وبعدها دخلت جماعة وأقامت الصلاة لمصليها جماعة فهل يجوز أن أسلم وألتحق مع الجماعة سايا لكسب الأجري علما بأنني أكملت ركعتين مفردا لا الذي يبدو مدام أنك شرعت أنك لا تقطعها إلا إذا جعلت هنافلة لك أن تجعلها نافلة تحولها نافلة لا مانع تجاهنها ثم تلحق بالجماعة هذا لا مانع وسائره إن شاء الله ونوقل عن السلف هذا لكنك لا تقطعها قطعاً كنت على سفر. وقدمت للصلاة, وقدمت للصلاة بالناس في أحد المساجد وبعد أن شرعت في الصلاة تذكرت بأنني لم أبيل للمؤمنين بأني على سفر وسأقص الصلاة فأبزمت الصلاة الربعية وكان في نيتي القصف الحكم. أرجو إن شاء الله أن لا حرج ولا بأس هذا الميت المؤمن يمكث في قبره وقت الصلاة الظهر والعصر لا أدري من المقصود بالسؤال لك على كل حال الأصل أن جثة الميت وبدأ يبقى في القبر تبقى عظمه وقد يتحلل كما هو معلوم هذا هو الظاهر هل يجوز المرأة أن تكشف وجهها في الحرم لا يجوز المرأة أن تكشف وجهها إذا كان هناك رجال من أجانب لا في الصلاة ولا في الإحرام. أما إذا لم يكن عند الرجال الأجانب فإن تكشف وجهه في الصلاة وتكشف وجهها في الإحرام. تحية بيت الله الحرام يا هل أفعل ذلك عند دخول المسجد لكل فرض إذا تيسر عادف وطيب، وإذا لم يتيسر فتصل ركعتين وتجلس. هل صحيح أن يطوف الإنسان لجوارديه ومحيان؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. هل تكون الصدقة الجارية أو العلم النافع هي من فعل وراثة الميت لأبيهم إذا كان هو الذي قد يعني أوقف الصدقة مثلا أو كان هو طالب العلم مثلا كان عالما فخلف تلاميذ أو خلف كتبا فهذا من فعله هو وكذلك لو كان هو عمل بيت الرباط مثلا أو وقفا أو ماءا مثلا أو مسجدا فهذا من عمله هو من كسبه هو أما لك ورثته هم الذين أقاموا هذا الرباط وجعلوا ثوابه له أو طبع أحد كتابا وجعل ثوابه لأبيه أو لأخيه أو لهذا الميت فنعم هذا يكون من عمل ورثة ويصل الثواب بين الله إذا قبل الله ما هو الفرق بين كلمتي كفر والكفر وكيف نجمع بين قوليه ليس بين العبد وبين الكفر أو شكثة الصلاة وبين من ترك صلاة فقد كفر لا هو الفرق بين كفر والكفر وليس كفر مثلا في قولي تنتاني بالناس هما بهم كفر تنتاني بالناس هما بهم كفر هذا والذي قامه كفر دون كفر بينما الكفر في جاءت معرفة قالوا أن المراد به الخروج من الله مع أن قوله فقد كفر أيضا يحينا قد تحتمل أن يكون كذلك دون الكفر الأكبر كقوله مثلا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد قد لا يكون الكفر المخرج من الله وإن كان الأمر يتوقف على حسب اعتقاده في هذا الكاهن لكن يعتقد أنه يعني يؤثر من دون الله عز وجل أو أن له قدرة على التصرف في الكون هذا معناه أنه كفر أما إذا كان دون ذلك فهو يكون كفرا دون كفر فالأمر يختلف هل يجوز الطواف بالعمرة لميت هل يجوز لأن أطوف على البيت عن والدتي هناك شخص اعتمر ولم يحلق فان عليه شيء او فيما يتعلق بالطواف عن الـ عن عن عن الوالده او يقولنا قبل قالنا لا مانع ان شاء الله وما من اعتمر ولم يحلق اذا كان الفصل قريبا اذا كان فانه يحلق الان اما اذا كان الفصل بعيد ما صار بينه وبين ذلك مدة فانه يجبر هذا بدم يذبحوا بحول مكة وإزوج الفقراء وإن كان قد وطئ زوجته في هذه الفترة يعني قبل الحلق فإن عليه أيضا دم كذلك بسبب الوقت نعم لا واحدة وط واحد كفر واحد فيدي واحد. واحد لو استقى إنسان من مرض مزمن معه في معرف في في معيدته فأل صيام مصيرها نعم إذا استقال سأمر غير اختياره فأل صيام مصيرها شاء الله صلى الله وسلم على خير خلقين نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم عليكم الساحية.